الحمد لله تقدَّسَت أسماءُه وصفاتُه وتعالى مجدُه وعِزُّه وعظمَتُه وتمَّت كلماتُه أحمد ربي وأشكرُه على نعمِه التي لا تُحصَى وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أضاءَت براهينُ وحدانِيَتِه وعظُمَت آياتُه وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه تواترت معجزاتُه وكرُمَت أخلاقُه وصفاتُه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين أما بعد فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوفقى فمن اتقى الله وقاه الشرور والمهلكات ومن اتبع هواه وعصى ربه وكفر به أدركه الشقاء وأرداه في الدركات عباد الله اعلموا أن الله شرع الطاعات وجعلها في الفضل والمنازل درجات وحرَّمَ المُحرَّمات والمُوبِقات وبيَّنَ مفاسِدَها وشُرورَها وأضرارَها وجعلَها دركات فأعظمُ المُحرَّمات وأكبرُها وشرُّها الشركُ بالله تعالى في العبادة والدُعاء والاستِغاغة والتوكُّل وطلب الخير وطلب دفع الشر وهو الذنب الذي لا يغفره الله الا بالتوبه ثم بعد الشرك ثم بعد الشرك جريمه قتل النفس التي حرم الله الا بالحق فجريمه قتل النفس عار وخسار وخلود في النار قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضِبَ الله عليه ولعنَه، وعدَّ له عذابًا عظيمًا وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندًّا وهو خلقَك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن قلت ثم أي قال أن تزاني حليل تجارِك رواه البخاري ومسلم فذكرَ من كل نوعٍ من المعاصِ أقبحَها وتصديق ذلك في قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرَّمَ الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثامًا يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلُد فيه مُهانًا إلا من تابَ وآمن وعمل عملاً صالحاً وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله وقول الزور رواه البخاري ومسلم قتل النفس قتل النفس عُدوانٌ على الإنسان وظلمٌ للقاتل وذلك ظلم عظيم للمقتول وفساد كبير في الأرض ونشر للرعب والخوف وخراب للعمران وكساد في الحياه وعذاب اليم للقاتل والمجتمع واهدار واهدار لحقوق كانت محفوظه لاقرباء المقتول وغيرهم وتدميرٌ لأسباب الأمن والرخاء وندامةٌ تتعاظم دائماً في نفس القاتل في الدنيا فلا يهدأ معها بال ولا يطيب معها عيشٌ أبداً فبئسة الجريمة وبئس المجرم والقتل يُهلِك الحرث والنسل وترتفع به البركة من الأرض وتنزل به العقوبات والقتل فوات الدين والدنيا والآخرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا رواه البخاري وعن عبد الله, وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم صحيح رواه الترمذي وعن ابي هريره رضي الله عنه الرسول عن الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اهل لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لا كبه الله في النار حديث صحيح رواه الترمذي ولحرمه ولحُرمة الدماء يقضِي الله فيها أولًا عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولُّ ما يُقُضَى بين الناس يوم القيامة في الدماء رواه البخاري ومسلم ولعظم جريمة القتل نهى الإسلام عن المزاح بالسلاح والإشارة به إلى الدم المعصوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُشر أحدُكم إلى آخِه بالسلاح فإنه لا يدري أحدُكم لعلَّ الشيطان ينزَغ في يدِه فيقعُ في حُفرةٍ من النار رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة أيضاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشارَ إلى أخيه بحديدة فان الملائكه تلعن حتى وان كان اخاه لابيه وامه رواه مسلم والترمذي وحتى وحتى قتل الانسان نفسه حرمه الله ورسوله اشد التحريم وقاتل وقاتل نفسه في النار ولو كان مسلما سواء سواء قتل نفسه بحديد او سم او حزام الناسف أو سياره مبخخه مفخخه او عبوه ناسفه او تفجير او قنبله قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسنه نصره نارا وكان ذلك على الله يسير وعن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه قال من تردَّ من جبلٍّ فقتل نفسه وهو في نار جهنَّم يتردَّ فيها خالِدًا مُخلَّدًا فيها أبداً ومن تحسَّى سمًّا فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحسَّاه في نار جهنَّم خالِدًا مُخلَّدًا فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ, يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً رواه البخاري ومسلم وهذا العذاب وهذا العذاب الشديد الأليم لمن قتل نفسه فكيف بمن قتل غيره لأن نفس الإنسان ليست ملك له بل هي ملك لله تعالى يتصرف فيها الانسان بمقتضى الشرع الذي انزله الله عز وجل والحياه الامنه والحياه الآمنة من حق الانسان وهبه الله هذه الحياه لعمران الأرض وصلاحها وللعمل الصالح وليتمتع فيها بما خلقه الله واباحه له بل الحياة الآمنة بل الحياة الآمنة من حق البهائم والحيوان فلا تقتل إلا لمنفعة ابن آدم ويحرم أن تقتل عبثا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر على فتية يرمون دجاجا فنهرهم وفرقهم وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن من اتخذ البهائم هدفا وعن عمر, وعن عمر بن الشديد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورًا عبَها عجَّ إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلانًا قتلني عبَها ولم يقتلني لمن رواه أحمد والنسائي لأنَّ له حقًا في الحياة والرب عز وجل اله حكم عدل قادر لا يظلم مثقال ذره ولا يحب الظلم والعدوان والبغي عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتصل خلق بعضهم من بعض حتى الشاة الجماء من القرناء يوم القيامة وحتى الذره من الذره حديث صحيح رواه احمد فاي تعاليم ارضى وارحم واعدل واحكم من تعاليم الاسلام والدماء المعصومه والدماء المعصومه التي حرمها الله ورسوله وجاء الوعيد والعذاب لمن سفكها هي دم المسلم ودم غير المسلم الدمي والمعاهدي والمستأمني وفي عرف هذا العصر الفرد غير المسلم المواطن أو الذي يحمِلُ إقامةً من ولي الأمر أو نائبه أو قدم لبلد مُسْلِمٍ بجواز سفر أو قَدِمَ للبحث عن الرزق أو لحاجة ومُعاملات ومعاملات غير المسلمين وأحكامُهم منوطةٌ بالإمام ونُوَّابِه وليسَ الفردُ مسؤولًا عن ذلك ولا اجتهادَ له في هذا عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلاً من أهل الدمَّة لم يرِح رائحة الجنَّة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا حديثٌ صحيحٌ رواه أحمد والنسائي وهذا في المواطن غير المُسلم فكيف بالمواطن المُسلم؟ وأيُّ مسلم وأيُّ مسلمٍ استوطنَ بلدًا غير مسلم أو قدم إلى بلد غير مسلم بجواز سفر أو قدماً للبحث عن الرزق بلا جواز فلا يحل له أن فلا يحل له شرعاً أن يسفِك دم أحدٍ من ذلك البلد أو يسرِق شيئاً من أموالهم أو يغتصِبَها أو يدمر شيئاً من ممتلكاتهم, من ممتلكاتهم أو يفجِّر مجتمعاتهم أو يعتدي, يعتدي على أعراضهم وحرُماتهم لأن هذا غضرٌ وخيانة ومعصيه قال الله تعالى ان الله لا يحب الخائنين وقد ابتليت وقد ابتليت بلادنا بالارهاب وقد ابتليت بالإرهاب من فئات انحرفت في ذكرها فدمرت ممتلكات وشركت دماء محرمه واستهدفت الامن والاستقرار واراده الفوضى والانفلات وَنَشْرَ الْفِتْنَةِ بين الْمُجْتَمَعِ ولكن مكر الغدر عاد على أهله قال الله تعالى عاد على من قاب بالغدر قال تعالى إن الله لا يحب الخائنين قال تعالى إن الله لا يصلح عمل الْمُفسِدِينَ وقال عز وجل ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله وهذه الأفعال الإرهابية مُفارقةٌ للجماعة وخروجٌ على الإمام وفي الحديث من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه والواجب على المجتمع التصدِّي للأعمال الإرهابية المُفسِدة لحماية المُجتمع من أضرارها ورجال الأمن إذ يقومون بعملهم لحفظُ البلاد من هذا العُدوان وهذا الشر يقومون بواجبٍ شرعي ويؤدون واجبًا لحفظ بلدهم ويؤدون حقًا يشكرون عليه ويذابون عليه حفظهم الله وتقبل شهداءهم والتضامن, والتضامن واجتماع الكلمة ووحدث الصف في كل الأحوال واجبٌ لحفظ الدين وحماية البلاد وفي هذه الأحوال أشد وجوبًا لدرء ما يكون من الشرور والأضرار بسبب الاختلاف والفتن قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تبرقوا وقال تعالى واتقوا فتنةً لا تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم مما فيه من الآيات وذكر الحكيم ورفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الحمد لله العلي الحكيم الرحمن الرحيم احمد ربي واشكره واتوب اليه واستغفره اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله بالخُلق العظيم اللهم صلِّ وسلم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أو النهج القوي أما بعد فاتقوا الله حق التقوى فما أعظم سعادة من اتقى وويلٌ لمن اختار طريق أهل الشقاء عباد الله إن الله يُرغبُنا في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاتباع قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وينهانا ربنا عز وجل عن التفرق والابتداع قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك عظيم ويُحذِّرُنا إلهنا عز وجل من عقوبات الاختلاف والتفرُّق قال الله تعالى قُلْ هو القادرُ على أن يبعثَ عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجُلِكم أو يلبسَكم شيعًا ويُذيقَ بعضَكم بأسَ بعض انظر كيفَ نصرِّفُ الآياتِ لعلَّهم يبقَهون ولما نزلَت الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلَى جُملةً منها قال أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك ولما تلَى أو يلبِسَكم شيعًا ويُذِيقَ بعضَكم بأسَ بعض قال هذه أهوًا رواه البخاري من حديث أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمُودِّع وقال فإذا ذُهِبَ بِي فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ يَحِلُّ حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامًا رواه أحمد وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوبوا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم رواه أحمد والترمذي وقال حديثٌ حسن صغير وعن عمر رضي الله عنه قال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة رواه أحمد وليحذر الشباب من كل دعوة تخاله منهج السلف الصالح فلا خير في ابتداع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ربنا الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحدة صلى الله عليه بها عشرا فصلوا وسلموا على سيد الاولين والاخرين وامام المرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وبارِك على محمد وعلى آلِ محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ وسلم تسليماً كثيراً اللهم وارضَ عن, الس... عن الصحابة يا جمعين اللهم وارضَ عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك يا جمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أرضَ عَنَّا معَهَمْ بمنك وَكَرَمِك وَرَحْمَتِك يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الكفر والكافرين يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أظهر هدي نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم أطفئ الفتن المضله عن المسلمين اللهم ادفع عنا وعن المسلمين يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب اللهم قلوبنا على دينك اللهم ألنا الحق حق وارزقنا اتباعا وألنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابا ولا تجعلهم التبسا علينا فنظل برحمتك يا رحم الراحمين اللهم أطفئ اللهم أطفئ نار أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عن المسلمين الغلا والوبى والربى والزنى والزلازع والنحن وسوء الفتن ما ظهر منه وبطن اللهم أذل البدعة التي تحدُّ دينك اللهم أذل البدع التي تحدُّ دينك وهدي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين انت على كل شيء قدير اللهم اقض الديون عن المدينين من المسلمين اللهم اقض الديون عن مدينينا من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اهدنا وذرياتنا اللهم عدنا وذرياتنا من إبليس وجنوده وشياطينه يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم عد المسلمين من إبليس وذريته إنك على كل شيء قدير وانت الذي تجير ولا يجار عليك يا رب العالمين اللهم اغفر ذوبنا ذنوبنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أبطل مكر أعداء الدين اللهم أبطل خِطَطَ أعداء الدين اللهم أرضِلْ خِطَطَ الكافرين التي يكيدون بها دينك يا رب العالمين اللهم أرضِلْ مَكْرَهُمْ اللهم أرضِلْ كَيْدَهُمْ الذي يكيدون به دينك إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمنَّ في أوضاننا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفِّق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفقه بهداك واجعل عمله في إضاء اللهم وانصر به دينك اللهم وفقه لكل خير وعنه على كل خير يا رب العالمين اللهم وفقنا إبيه لما تحب وترضاه إنك على كل شيء قدير ورفقهما لما فيه الخير الإسلامي والمسلمين يا ذا الجلال والكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينه مهدهم سُبَلَ السَّلام واجمعهم على الحق يا رب العالمين واجعلنا وإياهم من المتبعين المتمسكين بسنة سيد المنصرين عليه الصلاة والسلام لبعد الله أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائد القربة وينهى عن البحشاء والمُنكر والبغي يأيضكم لعلكم تذكرون وعوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد التوكيد أو قد جعلتم الله عليكم كبيلا إن الله يعلم ما تفعلون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون